ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء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 قوم غورا فمن بما